بسم الله الرحمن الرحيم إقترب الناس حسابهم وهم في غفلة مغرض ما يأتيهم من ذكر من محدث إلا استمعوا يلعبون لاهية قلوبهم وَأَسَرُّوا النَّجْوَى إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ قَالَ رَبِّ يَعْلَمُ مَا نَقُولُ بالقافلو محمد الله سوى وما دعلناهم جسداً لا يأخرون طواماً وما خالدين ثم صدقنا وَالْوَرَدَ كم أقونا من قرية كان No. انْ فِي أَنَّ الْبَاقِي فَإِذَا هُوَ فَإِنَّهُ الْوَاجِفُ وَلَكُمُ الويل مما تصف بَلْ نَقْذِفُ مِن حَاصِبٍ عَلَيْهِمْ بَلِ الَّذِينَ فَإِذَا هو من عنده لا يستسبون عن عبادته ولا يستخفون يسبحون. کنید لا يسأل و... وقالوا one that كذلك يكن الذين ظالمين اولم ير الذين كفروا I'm done. حفوظا. وهم عن آل I'm mm -hmm. وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا وإذا وَمَن يَتَّقِ نقصر أنفسهم ولا أفلا يرون أننا أهل الأرض نقصها من أفراف ما؟ أفهوم border سي <تصفيق> ام نام <تصفيق> مخف وبنا <سؤال> له فنجيناه وأئله من الكرب العظيم ونطرناه من القوم الذي أذلبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوتا نفست فيه ظنم القوم وكن كُلَّمَا كل أَثِينَا قُمْنَا وَإِمَّا وَصَلَ خَوْفُنَا مَا دَوَّدَ جِبَالًا يُنْسًا كُنْ لَافَعِيلِ وَأَنَّمَّا هُصْنَنَا صَنَعْنَا صَلَبُهُ لِكُلِّ طَحْصِنَتُكُمْ مِنْ Burn, burn. وكانوا لنا والذي أحصنت انَّهُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يَخْلُقُ جَنَّاتٍ أَمْ أَن يَكُونَ لا احصد الفزع الأكبر امر فما <سؤال> بذأنا أول خلق نغيذه وغدا خاندی که سم ونحكم بحقه. ونرد